وربّقنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعوا من دونه إله لن ندعوا من دونه إله لقد قلنا إذا شطّوا ها لا إقوم نتخذ من دونه آلهة لولا يأتون عليه بسلطان بين لولا يأتون عَلَيْهِ بسلطان بين فمن أظلم من من افترى على الله كذبا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 تجد له وليا مرشدا وتحسبهم أيقاضا وهم رقود ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد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 نِفْعَالُ ذَلِكَ غَدَا إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ وَاذْكُر رَبَّكَ إِذَا نَسِيتَ وَقُلْ عَسَى أَنْ يَهْدِيَنِ رَبِّي لِأَقْرَبَ مِنْ هَذَا رَشَدًا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 يحلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون فيها بن خضر من سودس و استبرق متكئين فيها متكئين فيها على الأراك نعم الثواب وحسنات مرتفقا واضرب لهم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 وما أظن الساعة قائمة ولئن رددت إِلَى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا قال له صاحبه وهو يحاوره أكفرت بالذي خلقك من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 أنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله إن ترن أنا أقل منكما لو ولدا فعسى ربي أي يؤتيني خيرا من جن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 وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أمفق فيها وهي خاوية, على وهي خاوية على عروشها ويقول يا ليتني لم أشرك بربى أحدا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 مثل الحياة الدنيا كما إن مِنَ من السماء، كما مِنَ أزلناه من السماء، فاختلَط به نبات الأرض، فأصبح هشما تذروه الرياح.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 أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم ولا خلق أنفسهم وما كنتم متخذ المضلين عضدا ويوم يقولنادوا شركاء يالذي نزعمتم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم وجعلنا بينهم مو بقا ورأى المجرمون أن رفضن أنهم مواقعها ولم يجدوا عنها مصرف ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل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 فيهُم سُنَّةُ الأَوَّلِينَ أَوْ يَأْتِيَهُمُ الْعَذَابُ قَبْلَ وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنْذِرِينَ وَيُجَادِلُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِالْبَاطِلِ لِيُدْحِضُوا بِهِ الْحَقَّ وَاتَّخَذُوا آيَاتِي وَمَا ذروه زواء ومن أظلم مما ذكر بآيات رَبِّهِ فأعرض عنها ونسي ما قدمت يده إنا جعلنا على قلوبهم أكنتا أي يفقه وَفِي في آذانهم وقرا.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 سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا أَمَّ السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا فأردنا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 فإذا جعله نارا قال آتوني أفرغ عليه قطرا فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا